بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون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 وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَنِنَّا عَامِنُونَ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق لفظ في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها أ ق و ا ت ه ا في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء قال فقال لها ولنرضيت يا طوعنا وشرها قال تاءتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها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 「私の思い出は何でも言え و い」 ا س ت ك ب ر و ا الأرض بغير الحق في بغير و ق ا ل و ا م ن شذ م ن ا قوة أ و ل م ي ر و ن ا ل ل ه ا ل ذ ي خلقهم ه و أشذ م ن ه م قوة و ك ا ن و ا بآياتنا يجحدون ف أ س ل ن ا ع ل ي ه م ر ي ا في أيام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 ت ت س ر ولكن ن أن يشهد ع ي م سمعكم ولا أبطاركم ولا جلودكم ك ولا ولا و ل ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ن وذلكم ظ الذين ظ ت موسوعه بربكم أرداكم النابلسي للعلوم ت ا ف الاسلاميه هم من ا م ع ت ب ي ي ن ن و ق <تصفيق> ض لهم ق ف ن و ل م ما بين أيديهم وما خلفهم و でいる日を楽しんでいる日を楽しんでいる日を楽しんでいる日を楽しんでいる日を ا م م ل んでいる日を楽しんでいる日を楽しんる日で وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم ت غ ل ب و ن فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون ذلك ا ل جزاء فيها دار الخلق جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أ ر ن ا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين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 م ن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم حض عظيم「今夜は何をしてくれないか」 العليم. ومن اسماء الليل الله ولا للقمر الحسنى إن كنتم إياه كنتم ت ع ب د و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 ل خير ن من ياتي آ م ن ا يوم ا ل ق <تصفيق> ي ا م ة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إ ن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و إ ن ه لكتاب عزيز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 آ ذ ا ن ه م وقروا وهو عليهم ع م ا أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب ف ا ق ت ن ف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم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 م ن و س ا ع ه ا وما م ت ح ل م ن ا ب ل س إ ل ا ب ع ل م ه و ي و م ي ن ا د ي أين ه م ش ر ك ا ي ق ا ل و ا آذناك م ا بنا من ش ه ي د وضل ع ن ه م موسوعه ا ا ك ا ي د ن مِنْ ا ل و ظ ن و ا مَا ل ه م مِنْ م س ي للعلوم ا يَسْأَمُ ن ن س ا د ا ا ء خ ي ر إ س ه الاسلاميه ش ر ف ي ؤ قَنُوطُ و 私たちはね、このように思い出してくれているのは、私たちはね、私たちは ا 私たち ا ね、私たちはね、私たちはね、私たち ا ね、ي たちはね、私 ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غنيم و ِ ذ َ ا أ انعمنا ََْ على ََ الانسان َِ أ َ ع ْ ر َ ض َ و َ ن َ ى بجانبه َِِِِ واذا مسه الشر فذو دعاء عليم قل ا ر أ ي ت م و ه ان كان من عند الله ثم كفوتم به ثم كفوتم به من اضل ممن هو في شقاق ا س م آ ي ا ت ن الله في ا م أنه ا ل ح ق أولم يكف بربك أ ن